باب ما جاء في بول ما يؤكل لحم باب ما جاء في بول ما يؤكل لحم وقد سبق ذكر بول الآدمي الكبير منه الصغير وانتهينا إلى ذكر حكم بول الرضيع ذكرا كان أو انثى فعقب ذلك بباب ما جاء في بول ما يؤكل لحم والاصل في هذا الباب ربما كل من يتكلم في بول ما يؤكل لحمه بيذكر حديث العرانيين وبيعرف حتى هذا الحديث بحديث العرانيين يعني قوم من عرينا أو قوم من عكر أتوا المدينة فجتووا بها او فوخموا جو المدينة فأصابهم مرض الجوة فأمر لهم رسول الله بزود من الإبل فحتى إذا صحوا قتل الراعي واستاقوا الإبل فبعث النبي في إسرهم بسريه أمر عليها حد يعرف أمر عليها مين هذا ماذا نذكره في ثنايا هذا الشرح لحديث أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى عليه سحاء الرحمة وشآبيب المغفره حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد قتادة ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فجهت ووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم يقل وسمر سمر يعني وسمر بالتجديد وسمر زي سمل وسمل يعني ممكن تتقارى سمر وسمر وسمل آه وسمل آه وسمر, آه وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة قال أنس رضي الله عنه فكنت أرى أحدهم يكد يكد الأرض بفيه حتى مات وربما قال حماد يكدم ويكدم يكدم القراءتين كذا يكدم بالكسر ويكدم بالضم الأرض بفيه حتى مات قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس بذول ما يؤكل له والحجة لأكثر أهل العلم ممن يعني جوزوا عدم الوضوء او ممن قالوا بعدو الوضوء من بول ما يؤكل لحمه زي الجماعة الجزارين كده جماعة الجزارين جماعة الغنمين لا بأس ببول ما يؤكل لحمه الحجة في ذلك عند الجمهور حديث العرانيين حديث الايه حديث العرانيين والحديث مستفيد منتشر كما يذكر في كتاب الطهارة يذكر في كتاب الأطعمة هل يطعم المر أو يشرب المر في الأشربة الأطعمة يعني الأطعمة والأشربة يمكن ربما يكون باب واحد هل يطعم أو يشرب المر أبوال الإبل كما يشرب إيه البنها الطب هل يطب المر ويجوز استطبابه ومعالجته بالأبوال بالبول؟ بولي الإبل هو حجة في جملة أبواب وقد أوردها في هذه الأبواب الثلاثة أبو عيسى الترميزي وأول ذلك وأوفاء استقصى الخبر استقصى الخبر وبهذا الإسناد ذكروا في المواضع الثلاثة من كتاب الطهارة وكتاب الطب وكتاب الأطعمة لكن استقصى في كتاب إيه؟ في كتاب الطهارة وأول ما نبتدئ في هذا الخبر في هذا الحديث مما يعني نلمحه لأول مرة بعد مضي اثنتين وسبعين حديثا في الجامع يمر علينا الحسن ابن محمد الزعفران حسن ابن محمد الزعفران فلربما نطيل شوية في ترجمة الحسن ابن محمد الزعفران الحسن ابن محمد هو ابن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافع المتوفى سنة ستين ومائتين بعد الهجرة متين وإيه متين وستين بعد الهجرة يعني طال عمره بعد وفاة الإيه؟ صاحبه الإمام الإيه طبعا الإمام الشافعي متوفى سنة مائتين واربعة يعني الإمام الشافعي متوفى مع الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني وكلاهما توفي في عام واحد سنة كام مئتين الزعفراني أو الحسن بن محمد الزعفراني أو الحسن بن الصباح أحياناً كده يقتصر الراوي يقول الحسن بن الصباح وأحياناً يقول الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي بن إيه البغدادي صاحب الإمامين الشافعي وإيه وأحمد له في الصحيح اخرج له اصحاب الكتب الستة خلا مسلم الا مين الا مسلم يعني اخرج له البخاري وابو داود والترميزي والنسائي وابن ايه وابن لكن مسلم لم يخرج للحسن ابن محمد الزعفرات يعني نقول اخرج له الستة الا مين الا مسلم وهتم البخاري به وله في البخاري عشري بالتكرار ومن غير التكرار ثمانية أحاديث يعني بالتكرار إيه عشري كما أن له في الترمذي عشري يعني له كم عشرة أحاديث تمام العشرة عند الترمذي من غير تكرار وعشرة عند البخاري بالإيه بالتكرار ومن غير التكرار ثمانية إذا حديث إيه تكرار وأحاديث من اللطائف، أحاديث وقصار لطائف، أحاديث وقصار لطائف. يروي عمن سنذكر في هذه الأسانية حجاج بن محمد الأعور، عبيدة بن حميد الضبي، محمد بن عبد الله الأنصاري، شبابه بن سوار قاضي البصرة. يعني يروي عن جماعة حيقع ذكر أسماء من روى عنهم في هذه الأسانيب أول ذلك في كتاب البخاري رويته عن حجاج بن محمد الأعور حجاج بن محمد الأعور صاحب ابن جريج بل اروى الناس عن إيه عن ابن جريج إن لم يكن إيه عبد الرزاق إن لم يكن مين يعني اروى الناس وأثبت الناس في, الحد في ابن جريج هو مين؟ حجاج بن محمد الاعر من ذلك في كتاب التفسير الجزء الثالث 141 قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح من لا حدثنا الحسن بن محمد بخاري اه حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح الحسن بن محمد ابن الصباح قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت يبقى حجاج ابن ايه ابن محمد الأعور قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم تسنون صدورهم ألا إنهم تسنون صدوره تث تسنون صدوره قال سألته عنها قال أناس كانوا يستحي يستحي يستحي ان يتخلوا فيفضوا الى السماء يعني يذهبوا الى الخلاء ليس بينهم وبين السماء يستحوا يستحيوا ان يتخلوا ليس بينهم فيفضوا الى السماء وان يجامعه نسائهم فيفضوا الى السماء فنزل ذلك فيهم الا انكم تسنون صدورهم اه من سورة هود من سوره هود وفي كتاب التفسير الجزء الثالث مية واحد وتسعين قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريت قال اخبرني ابن ابي ملايك اخبرني ابن ابي ان عبد الله ابن الزبير اخبرهم انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلف الخيران من الخيرين ابو بكر وايه اه, آه كاد الخيران ان يهلك كاد الخيران يهلك اه يعني من روايه ياسره ابن صفوان ابن جميل المروزي كاد الخيران كاد الخيران ان ايه ان يهلك في روايه حجاج بقى او روايه الزعفران عن حجاج قال فقال ابو بكر امر القعقاع ابن معبد القعق... اختلفوا بقى قال ابو بكر ايه امر ايه امر القعقاع ابن معبد وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس فقال ابو بكر ما اردت الى او قال الا خلاف ما اردت الى خلافي او قال الا ما اردت الا خلافي فقال عمر ما اردت خلافك فتمارا حتى ارتفعت اصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآن نزل في ذلك قول الله طبعا نزل في ذلك أيضا في ثابت ابن قيس ابن شماس لكن أيضا نزلت قد تكون التكرار ايه دي من الآيات التي نزلت في أكثر من موضع منها الخيرين أبي بكر وايه اختلفت اختلف في سرية دنيا تميم يبعث مين فقال ابو بكر القعقاع بن معبد قال عمر اطرع ابن حابس فاختلف فقال ابو بكر ما اردت الى او الا خلاف قال والله ما اردت خلافة فتماريا حتى ارتفعت ايه اصواتهما فنزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا الثالث من احاديث حجاج او من حديث الزعفراني عن حجاج بن محمد في كتاب الطلاق قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريت قال زع عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندك عسل فتواصيت أنا وحافظ تقول عائشة إيه فتواصيت أنا وحافظ أن أيتنا دخل عليها رسول الله أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالتقل إني أجد منك ريح مغافية إني أجد منك ريحة مغافير أكلت مغافير فدخل على إحدى غمى فقالت له ذلك قال بل قال لا بل شربت عسلا قال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الى قوله تعالى ان تتوبى الى الله فقد صغت قلوبكم يعني ان تتوبى الى الله لعائشة وحفظه واذا سر النبي الى بعض ازواجه قوله بل شربت عسلا كذا حديث عبيد بن عمير يرويه عطاء ابن ابي رباح يقول زعم أعطى. ودي لغة مين اللغة اهل مكة اللغة اهل مكة بتتكلم عن الحديث تقول ايه ويمكن نذكرها في لغة التحديث او الفاظ الاداء اهل مكة يقولوا عن بعض لغات التحديث اللي سمعوها فعلا اللي سمعوها فعلا سمعوها فعلا لان زعم لها معاني كثيرة مين زعم الذين كفروا اللي يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما زعم هنا بمعنى ايه ها ظن السوق ظن السوق او كذب ها لكن زعم في لغة مكة قال لمكه ايه بمعنى ايه قال, قال اه يعني ابن جريد مكي يقول زعم عطاء يعني ايه زعم عطاء اه مش محدش يقول ان ده مش موصول لا ده موصول زعم بمعنى حدث حدثنا هنا بمعنى ايه حدثنا زعماء عطاء هذا حديث عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها يبقى هذه ثلاثة الاحاديث الزعفراني عن حجاج حجاج ابن ايه ابن محمدن الاعوى حديث واحد عن عبيدة ابن حميد الضبي عبيدة عبيدة ولا عبيدة عبيدة لفتح الايه بفتح العين. اه عبيدة. آه قال في كتاب الحج حدثني الحسن بن محمد قال هو الزعفران. هو الايه? الزعفران دي نسبة الى زعفران ضرب ضرب الزعفران. ضرب. ضرب الزعفراني بمحلة من بغداد. محلة من ايه? من بغداد العراق. هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد عبيدة حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين قال عبد العزيز يعني عبد العزيز بن رفيع المكي ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر أحد الأئمة الفقهاء ال 13 اللي ورد عنهم رواية صلاة ركعتين بعد الايه بعد العصر وعلى راسهم عائشه رضي الله عنها عمر بن الخطاب وعائشة وعبد الله بن الزبير وتميم بن ابي سداري 13 صحابي يروى عنهم انهم كانوا يصلون ركعتين بعد الايه بعد العصر وعلى وزي ما انت شايف كده منهم الفقيه عبد الله بن الايه عبد الله بن الزبير قال ورايت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر ان عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل بيتها الا صلى هما. لم يدخل بيتها الا صلى هما. وهذا ليس للحسن ابن محمد الزعفران عن عبيدة. يعني في الجامع. ها. الا اه اه عبيد بن حميد الضب. قره بن حبيب السدوسي قال في كتاب المغازي حدثنا الحسن قال حدثنا قره بن حبيب الحسن هنا هو الحسن ابن ايه محمد يعني الحسن الزعفران. قال حدثنا قره بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابن عبد الله ابن دينار عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبة ما شبعنا حتى فتحنا خيبة طيب. وكأن البخاري يخرج هذا الخبر من هذه الطريق ليضيف, ليضيف الى طريق عائشة طريقا اخرى على وجه الايه المتابعة على وجه الايه الشاهد او المتابعة لان الحديث مشهور عن ايه انا عايشه يعني قالت والله ما شبعنا ها ما شبعنا من التمر ما شبعنا من التمر حتى فتحنا ايه خيب لكن هذا الخبر في عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عبد الرحمن ها واحاديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار تأتي في البخاري على وجه الايه وليست على الاصل ليست على الايه الاصل محمد بن عبد الله الأنصاري، يعني الحسن عن محمد ابن عبد الله الأنصاري في المناقب، وما أجمل هذا الخبر، ما أجمل هذا الخبر، وما ألطف، بل ألطف, ألطف أحاديث الحسن ألطف أحاديث الزعفراني هذا الخبر عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن سمامة بن أنس. يعني عن بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قحط قحط من القحط يقال قحط القوم اي اصابهم الايه القحط أجدبوا. اجدبوا قلت مياههم وقل زرعهم كان اذا قحط السسقه بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل بنبينا فتسقنا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقوا يبقى هذا هذا اسناد مشهور ومعروف اسناد محمد بن عبد الله الانصاري عن عبد الله ابن المثنى عن سمامة بن عبد الله ابن انس عن انس بن مالك ويروي عن محمد بن عبد الله الانصاري الحسن الايه الزعفرى وحديثان عن يحيى بن عباد ابو عباد يحيى بن ايه يحيى ابن عباد المكي اولهم في كت... اولهما في كتاب المناقب قال حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا ابو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماكشون يعني عبد العزيز بن ابي سلم الماكشون قال اخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوماء وهو في المسجد الى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد فقال انظر من هذا من ده انظر من هذا ليت هذا عندي قال له قال له انسان اما تعرف هذا يا ابا عبد الرحمن انه محمد بن اسامه انه محمد ابن اسامه ابن ايه ابن زيد محمد ابن اسامه ابن زيد ابن ايه ابن حارث قال فطقط ابن عمر راسه ونقر بيديه في الارض ثم قال لو رآه رسول الله لا لأحبه لو لو رآه رسول الله لأنه كان فيه سمت إيه أبوه مين أبو مين أسامة بن زيد لأنه كان فيه سمت سمت وهدي وطريقة أسامة بن إيه ابن زيد والأخير قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا يابن عباد قال حدثنا شعبة قال اخبرني يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من خيبر واني لرضيف ابي طل وإني لرديف أبي طل وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رضيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة يعني انس جرى وقال المرأة هتؤعى يعني كأنه يقول إيه أدرك المرأة, أدريك المرأة. آه. قال المرأة قال فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها أمكم إنها أمكم فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البخاري كده يبوب عليه ارتداف المرأة خلف الرجل ارتداف المرأة ايه في كتاب اللباس يقول ارتداف المرأة خلف الايه اه واحدى زوجات النبي رضيف مين رضي رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ عسرت الناقة قلت المرأة ها فنزلت فقال رسول الله انها امكم وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما دنا أوراء المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون خ خي... خي... آ... مساك آ... آ... آ... مسك ختام أحاديث الحسن الزعفراني آيبون تائبون عابدون لربنا إن شاء الله حامدون هذه الثمانية أحاديث والمكرر منها إن كنا نستسقي إن كنا نستسقي والآخر شربت عسلا والآخر إيه؟ شربت عسلا أو إني أجد من كريح مغفي يعني المكرر في إيه؟ هذا يعني بالتكرار عشرة أحاديث للحسن بن محمد الزعفراني وبدون التكرارة الأكامة ثمانية احاديث ليس للحسن ابن محمد الزعفراني في صحيح البخاري سوى هذه العشرة الايه العشرة الاحاديث واما في جامعة الترمذي فله تمام العشر له ايه تمام العشر وبالتكرار اتناشر وبالتكرار كم اتناشر وبهذا الترتيب حجاج ابن محمد يعني حجاج بن محمد الايه? الاعوة. شبابه, بن شبابة ابن سوار شبابة ابن سوار عبيدة ابن حميد يعني الضبي. عفان ابن مسلم. اللي هو بدأ نبيه. ها حسن ابن محمد الزعفراني عن عفان. عن ايه? عن عفان. عفان ابن مسلم. وآخر ذلك يعني اعفال له سلاسة احاديث واخر ذلك يحيى ابن عبد كأن الترمذي وافق آآ البخاري آآ فيما خرج من احاديث الحسن الزعفراني وزاد عليه شبابة ابن, إيه؟ ابن سوار زاد عليه ابن سوار العنباري القاضي العنبري اول ذلك يعني هناخده برضك بالترتيب حجاج ابن محمد شبابه عبيده عفان يبقى زاد عليه ايضا ايه? عفان اه عفان واخر ذلك يحيى ابو عباد يحيى ابن ايه? يحيى ابن عباد اا اول ذلك اول ذلك في جامعة الترمذي برقم 1829 قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفران قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف محمد بن يوسف مدني عزيز الحديث عزيز عزيز الروايه أو محمد بن يوسف عزيز الروايه يروي عن عطاء بن يسار وسعيد بن المسيب وله في البخاري محمد بن يوسف عن سعيد بن المسيب في مسلم محمد بن يوسف عن سعيد بن المسيب عن عائشة في فضل يوم عرفه ابن جريت قال اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء ابن يسار اخبره ان ام سلمة اخبرت انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام الى الصلاة وما توضع حديث ام سلمة عطاء ابن يسار عن ايه? عطاء ابن يسار الهلالي ها عطاء ابن يسار مولى ميمونة الهلالية عن ام سلمة قربت الى رسول الله جنبا ايه? جنب مشو قالت فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما وما توضي الثاني من أحاديث حجاج بن محمد برقم 3014 قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال, قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكه أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان مروان بن الحاكم قال اذهب يا رافع لبوابه بواب مروان اسمه إيه؟ رافع قال اذهب يا رافع لبوابه الى ابن عباس فقل له ان كان كل امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون قال ابن عباس ما لكم ولهذه الايه إنما أنزلت هذه في اهل الكتاب ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله من ساق الذين اوتوا الكتاب لا لتبين النغول للناس ولا تكتمون وتلا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من ال عمران ها ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب أليم قال ابن عباس سالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سالهم عنه فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سالهم عنه فنزل قول الله ولا تحسبنا الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب ولهم عذاب أليم كأن مروان استشكل الآي استشكل الآي لأن كنا لأن كان كل مريء في الإسلام فرح بما اوتي بما اوتي ويحب أن يحمد معذبا لم عذبنا شعور يبقى كلنا ايه فانعز فطلع هذه الاية نزلت فيهم آه في اهل الكتاب آه سألهم رسول الله عن شيء فكتموا واخبروه بغيره ثم خرجوا من عنده وقد رأوا اماهم قد آه اجابوا آه بما سألهم عنه فاحبوا أن, ان يحمدوا بما لم يفعلوا فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن ودل على ذلك الاية قبلها وإذا قد الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم ثالث احاديث حجاج يبقى ثلاثة عند الترمذي وامثله عند مين عند البخاري قال برقم 3032 ايضا في كتاب التفسير حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم عبد الكريم من ابن ابي المخارق عبد الكريم ابن ابي المخارق البصري عبد الكريم ابن ابي الايه المخارق صاحب مجاهد آه وسعيد ابو طاووس مجاهد وايه وطاووس اللي بيروي عن مجاهد وطاووس عبد الكريم ابن ايه ابن ابي المخارق البصر قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسم مقسم مقسم مولى ابن عباس او مولى عبد الله بن الحارث ابن ربيعه يحدث عن ابن عباس إن انه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. قال عن بدر والخارجون الى بدر لما نزلت غزوه قد قال عبد الله ابن جحش وابن ام مكتوم وابن ام نكتوم ان اعميان مثنى اعمى أعميان ان أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصه فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين آه على القاعدين درج، وفضل الله المجاقدين على القاعدين درجات، فهؤلاء القاعدون غير أول الضر. مين ذا القاعدون؟ أمسلمين، او اللي نزل فيهم ابن أمه مكتوم لكن زيادة الترمزي وعبد الله ابنه ابن دحش. وفضل الله المجاقدين على القاعدين اجرا عظيمة درجات منه، أي على القاعدين عن المؤمنين غير أول الضر. يبقى كان التفسير عند ابن عباس كهو عن زيد بن ثابت عند البخاري الا ان ابن عباس اضاف عبد الله ابن ايه ابن جاح لكن زيد بن ثابت اني لاكتب الوحي ها وفخذ رسول الله على فخذي ثقلت حتى كاد فخذي ان ترد ها فذكر فجاء ابن ام ابن بقى ابن ايه ابن ام مكتوب جاء مين لكن روايه الترمذي فيها زيادة مين عبد الله بن جحش في عند الكريم ابن ابي مخارق في امين عبد الكريم ابن ابي مخارق شبابة ابن سوار برقم 3029 من كتاب التفسير قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة. يبقى شبابة ابن ايه ابن سوار العنبري البصري قال حدثنا ورقاء ورقاء ابن عمر اللي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه ناصيته وراسه بيده واوداجه تشغب دم تشغب بالخاء ولا تشجب تشغب وان كان لغه جائز ايه تشجب اوداجه تشجب لكن هنا تشغب بالايه بالخاء تشخب نازره تشخب لا مش بالخاء بالخاء تشخب بالخاء تشخب بالخاء تشجب بالايه تشخب تشخب ها مش تشجب تشخب بالايه بالخاء وتشجب والشجب احنا بنسجب <تصفيق> الشجب اه المشجب ما يعلق تمام ما يعلق عليه اه, آه تشخب تشخب دم يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش قال فذكر ابن عباس التوبة مذهب ابن عباس في التوبه ايه لا توبة لقاتل مذهب ابن عباس في التوبة ايه لا توبة ايه لم تنسخ انت لا ينسخ شيء اه اه احد مذاهب ابن عباس الخاصة به ايه ايه ومن قد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالق قال هذه لم تنسخ ايه اللي نسخ يعني عند ابن عباس ايه لم تنسخ قال سألوه عن التوبة توبة القاتل فتلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال ما نسخت هذه الايه ولا بدلت ان له التوبه تيجي مين التوبه ها يعني مذهب ابن عباس انه لا توبه لإيه متعمد ها لا توبه للقاتل إيه عمد عبيدة ابن حميد الضبي الخامس قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني وعبد الرحمن ابن الأسود ابو عمرو الباصر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غازية عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه او عن شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا هنا والحديث لاسماعيل بن ابن عياش حديث لإسماعيل بن ابن عيش. وعبيده بن حميد وان الضبي وان له البخاري لكن في حفظه ايه شيء في حفظه شيء الحديث لاسماعيل ابن ايه ابن عياش حديث عمار بن غضيه عن ابي حازم عن سهل بن سعد وتفرد به عمارة ولم وروا عن عمارة اسماعيل بن عياش وتابعه من عبيدة ابن حميد الضبي آه يعني ما من مسلم يلبي حديث عجيب غريب منكر ما من مسلم يلبي ها الا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر شجر مدر ها. حتى تنقطع الارض منها هنا ومن ها هنا والحديث الذي بين ايدينا مذكور في ثلاثه مواضع اول احاديث عفان 72 و1845 و2042 يعني مذكور في الطهارة وفي الاطعمه واخر ذلك الطب اخر ذلك الطب وقد استقصاه استقصاه ها هنا استقصاء يعني في كتاب الطهارة ايه استقصاء زي ما انت شايف كده حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني حماد قال ايه حدثني ها حميد وسابت وقتل عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينا قدموا المدينة يعني بعد الايه بعد ان اسلاموا قدموا المدينة قدموا ها قدموا المدينة فجتواه اجتاوى المدينه يعني أصابه الجو ما معنى اصابه الجو يعني يقال واخم واخم واخ يعني ايه واخم يقول لك الراجل ده وخمان واصابه الوخم ها جو المدينه حر طبعا جو المدينه ايه حاره فاصابهه الجو واصابهه الوخم لشده حر المدينه ها فانتفخت بطنه اصابهه مرض الايه الجو فبعثهم رسول الله في ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها يبدو ان حماد بن سلم جمع احاديث التلاتة جمع احاديث ايه وان لا فالفظ احاديث التلاتة اعلم ان حمايد خاصة قال فاشربوا من البانها ولم يذكر ايه كانه, كأنه جبن جاب عن أن يذكر أبوالها جاب أن يذكر إيه أبوالها وأما قتادة قتادة ولا أدري ثابت لكن هكذا ثابت لم يذكر إلا في طريق حماد لأن الحديث أكثر استفاد وشورى من طريق حميد وقتاد حميد وإيه وقتاد أما قتادة فقال فأمرهم أن يشربوا من أبوالها والباني. وأما حميد خاصة فيقل أب ألبانها وجبنا أن يذكر إيه ما قالش أبوالها أبوال كأنه كان بيخاف يذكر إيه أبوالها فيؤسر أبوالها عن مين عن قتادة لكن هكذا ساقه حماد مساقا واحدا يعني جمع حديث الثلاثة حماد بن سلم وجعله إيه مساق واحد وإن أردت التفصيل فأعمد إلى حديث كل واحد من الثلاث وانظر في ألفاظه ها وانظر في ايه الفاظ وإلا فالذي يقف على حديث حمد وحده والحديث المنتشرة المصفية يعني طريق حمد المصفية حتى رواه عنه أكثر من عشرة من أماس الأصحاب من أماس الأصحاب حماد من أماس الأصحاب حماد ولم يذكر ابوالها والبنها في حديث حمد الا واحد بس اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير اما بشير بن المفضل يزيد بن هارون ابن ابي عدي امثلا هؤلاء جميعا يقولون حميد يقول بس لا لا لا يذكر ايه كانه كان متوقف في كلمه ايه كان بيستغرب من كلمه ايه ابوالها لكن قتاده يقول فامرهم ان يشربوا من ابوالها والبني ابوالها لالا يتعلق متعلق ينظر إلى حديث حمايد يقول له تعارض النبي ما أمرش من الأبوال بالشرب من الأبوال إنما أمر بإيه ولذلك كنت وددت أن يكون الترميزي يلمح إلى شيء منها لكن سنلمح إليه في سناية الشرح ويقول ان الترميزي عمد إلى غازية رواية الذي جمع فيها حمد فخلط خلط حديث الكل ببعض لكن عند التمييز يبقى ترجع إلى حديث حمايد لوحده وثبت لوحده وقتد إيه لو هو سأريك من هذا التفصيل البين عند إمام الأئمة أبي الحسين مسلم بن الحداد رضي الله عنه. آه. لكن إذا مساق حديث الترمذي عن حماد بن سلمة مساقه مختلط. مس مساقه مختلط. هكذا كما قلنا حماد بن سلمة عن الثلاثة إلا أن حماد قال حدثني حميد. وقتادة وثابت حميد وقتادة وثابت حديث السابع وهو الثاني عن عفان بن مسلم برقم 2272 قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال رؤيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة كم جزء من اجزاء النبوة ترجع الى حديث ابلقة هذا الانصاري عند الصحيحين، ها جزء من أربعة، ها ها ها, ها. من ستة و جزء من أجزاء النبوة، ستة و جزء من أجزاء النبوة. قالوا حتى لما بنقسم من ستة على يدينا مدة مقام النبي، مدة مقام النبي يبلغ رسالة، النبي أقم خمسة يبلغ رسالة، بعث عند وظل يم... آآ آآ آآ آآ آآ مأمورا بتبنيغ رسالة 23 ايه ضعف هذه المدة كام اه يبقى جزء من ستة ستة ده حديث ايه ابي قتادة حديث ابي قتادة لكن حديث انس هاغنى قال من اجزاء النبو لم يذكر كام يبقى التفصيل بنرجع الى حديث ايه ابي قتادة حديث ابي قتادة الانصاري هذا كما قلنا الحديث السابع الحديث الثامن برقم 2819 وهو الثالث لعفان بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبد. حديث قتاده عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جد. واما الحد... آآ آآ الرابع من احاديث عفان بن مسلم ده رقم 3303 قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها قال اللينة النخ وليخزي الفاسقين قال استنزلوهم من حصونهم وامروا وامروا بقطع النخ فحك في صدورهم فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعض فلنسالن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل علينا فيما تركنا من رزق فأنزل الله ما قطعتم من ليناتج أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله الأخير حديث يحيى بن عباد الله الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يح بن عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوخاب ابن يحيى من ولد عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة قالت ما كان الزراع احب اللحم إلى رسول الله ما كان الزراع احب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عكس حديث ايه انس كان احب الشات الى رسول الله إيه؟ الزراع ده عكس حديث ايه قد يرى انه عكس لكن عائشة تقول لا تمثي انه الاحب مطلقا انما تقول ما كان الزراع احب اللحم الى رسول الله ولكن كان لا يجد اللحم الا غبا فكان يعجل الي لانه اعجلك نظقا لان الزراعة يقول ايه اعجلها ايه يبقى مش كان احبه مطلقا ولكن كان يعجل اليه كان يعجل إيه كان يعجل إليه كان النبي يريد ان ياكله لت... لاول نضج لاول إيه لأول نظق يبقى ليس هناك منافاه بين حديث عائشه وحديث ايه ها. وحديث ها ما الا ان يكون فليح بن سليمان قد واهم لأن حديث أنس كان أحب الشاة إلى رسول الله إيه ها الزراع. الزراع في صحيح البخاري كان أحب ها أحب الشاة إلى رسول الله أزرع هذا تمام عشرة في أحاديث للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في جامعة الترمذ عودة إلى أول أحاديث الحسن في الجامعة وإن كنا قد استوفينا أه برقم 1838 وأما حديث عفان بن مسلم وقد ذكره كما قلنا التلمزي في السلاسات المواضع في كتاب الطهارة وكتاب الأطعمة وكتاب الطب وأول ذلك كتاب الطهارة من طريق الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان تابع عفان زهير بن حرب قال أبو يعلى ابو يعلى الموصلي برقم 3508 حدثنا زهير قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم قال حدثني ثابت وقتاده وحميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ناسا من عرينا فذكره بمسك تابع الزعفراني من زهير بن حرب عند مين عند ابي يعلى يعني هكذا لم يجمع الثلاثه هكذا الا مين حماد ما جمعش الثلاثه هكذا الا مين يعني ثابت قتاده حميد جمعهم في سياق واحد مين حماد لكن كل من يروي هذا الخبر ربما يجمع عبد العزيز بن صهيب مع قتاده ماذا ؟ عبد العزيز بن صهيب مع ايه مع قتاده لكن يجمع حمايد الى غيره هنشوف من يجمع حميد الى غيره لكن يجمع الثلاثه ثابت معهم يعني لم يجمع الثلاثة مع بعضها كده ثابت حميد قتاد إلا حماد كأنه تفرد بي حماد ابن سلم من جهه هذا الجمع من جهه إيه جمع الثلاثة وتابعه كما قلنا زهير بن حرب ومن طريق زهير بن حرب ها أبو يعلى الموصر وأخرجه أبو داود وعنه أبو عوان يعني أبو عوان بيروي عن أبي داود السجزي سليمان بن الأشعز السجز الثاني اه اابو داود ومن طريق ابي داود مين ابو عوانة الاسفر ايني ابو داود برقم 4364 وعنه ابو عوانة فين في المسند برقم 6117 كلاغماء عن موسى ابن اسماعي موسى ابن اسماعي وابو يعلى برقم 3311 عن إبراهيم بن الحجاج الثامي وابن المنذر في الأوسط براقم 778 عن حجاج بن منهل ثلاثتهم عن حماد يبقى كم واحد رواه عن حماد كده أربعة الثلاثة اللي ذكرناهم دلوقت وعفان اللي في حديث الترمذي يبقى عفان حجاج بن منهل إبراهيم بن الحجاج ها إبراهيم بن الحجاج الثامي موسى بن اسماعيل ابو سلم البصر يبقى كده كام? اربعة عن حماد وحديث الاربعه متفق ان حماد رواعا عن رواعا كام? عن ثلاثة. يبقى عندنا عفان ومن طريق عفان اخرجه الترمذي وابو يعلى. الترمذي من طريق الزعفراني وابو يعلى من طريق ابي خيسمه ها? وتابع عفان ثلاثة. حجاج ابن منهال عند ابن المنزف. ابراهيم بن الحجاج السامي عند أبي يعلى موسى بن إسماعيل عند أبي داود ومن طريقة أبي داود من أبو عوانا ها واضح ولا إيه؟ يبقى دول الأربعة اللي رووا عن مين عن حماد ابن سلمة وكل ذلك يقول حماد حدثني الثلاثه من الثلاثه ثابت حمايد قتاد ونقول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه روائه عنه آآ عنه جمعٌ من أثبات أصحابه ثابت البناني حميد بن ابي حميدن الطويل قتادة ودهن رواي عنهم مين? حماد بن سلمة ثابت البناني حميد بن ابي حميدة الطويل قتاد بن دعامة السادوسي وثلاسته هم رواي عنهم مين? آآ حماد بن سلمة عبد العزيز بن صحاب وهنشوف رواية هشايم عنه هشايم بن باشير هشام بن بشير آه. آه. الواصطي حسين بن وشير الايه الواصطي عبد العزيز بن صايد ابو قلابه وياء منتشر عن ابي قلاب مصطفيق عن ابي قلاب ابي قلابه ايه عبد الله بن زيد الجرمي او عبد الله بن زيد بن عمرو بن نابل الجرمي ها ابو قلابه الايه الجرمي ها عبد العزيز بن صايد ابو قلاب يبقى كده كام خمسه خمسه اخ عنبسة بن سعيد بن العاص معاوية بن قرة يحيى بن سعيد الانصاري غيلان بن جرير عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي يبقى كده كام؟ عشرة الاعمش ابو سعد البقال يبقى كام؟ اتناشر ورواته عن انس اكتر من هؤلاء لكن اقتصرت بالذكر على كام؟ اتناشر يبقى حديث انس هذا حديث انس هذا حديث العرانيين يروي عن أنس جماعة يروي عن أنس ايه اللي ذكرناهم على عجاله من غير يعني استقصاء الطرق لأن ربما الواحد بيقتصر على حفظه من طريق الصحيحين طريق حميد أبي قلابة أو من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري في الغرائب ها. أو من طريق غيلان بن جليل كذلك في الغرائب يعني بعض طرق هؤلاء المذكورين عن أنس غرائب يعني تفرّد دي غيلان بن جريل ومن طريق غيلان أشعس ها يحيى ابن سعيد الأنصاري ومن طريق يحيى طلحة بن مصرف اليامي مثل تبقى دي غرائب لكن ترى منتشر من طريق مين آآ, آآ الخمسة الكبار مين الخمس الكبار ثابت حميد قتادة ابن صهيب، عبد العزيز بن صهايب ابو قلاب ابو ايه ها ابو قلاب ها اما يحيى ابن سعيد الأنصاري غيلان بن جريل الأعمش في اين روايه الاعمش من انس ها ها ها الاعمش لم يسمع ايه ها لكن بتذكر في ابواب الايه ها الغراء فاذا حديث انس مصفيط منتشر رواه عنه ايه جمع كثير من أصحابه وانقتصر ابتداءا على روايه مسلم قال روايات مسلم روايات قال الإمام مسلم لنرى الفرق بين الفاظ الروايه قال الإمام مسلم في كتاب القسامة والمحاربين القسامة والمحاربين حدثنا يح بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد يبقى مين من جمع مين برضك هشيم بس جمع بين مين عبد العزيز بن صايب وحميد عبد العزيز بن صايب وايه وحميد ان ناسا من عرينا عن أنس أن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاج توهم فقال لكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان شئتم أن تخرجوا إلى ابن الصدقه فتشرب من ألبانها وأبوالها، وعليه قوله من ألبانها وأب أبوالها، هكذا جمع شهيم أيضا الخبر بين سابت بين حماعد حماعد وعبد العزيز بن صهيب ها ها، وعند إفراد رواية حماعد حطر الأثر يبقى إذا عبد العزيز بن صهيب هو اللي قال إيه ألبانها هو اللي قال إيه لأن الجمع ده برضك ينبئك من الذي روى هذا السياق لا سيما شيء لم يبين السياق لمين السياق ايه لمين يبقى من هنا تجد صديلة الامام مسلم لما يجي يقول مثل ايه حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم وكتيبة ابن سعيد ويحيى ابن ايوب جميعا قالوا اخبرنا اسماعيل واللفظ لابو بكر يبقى عرفت ان اللفظ ده التعمير. يبقى دي صديلة هنا اللفظ لا هكذا ها واضح اللي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد فأول روايات مسلم لهذا الخبر من طريقه شيم يعني الواسطي عن عبد العزيز بن صهيب وحميد معه قال يعني عن انس بن مالك أن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتوها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئتم خرجتم إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصح ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا زود الإبل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله سلم فبعث في إسرهم قول بعث في إسرهم فيه دلالة على أنه بعث سرية في إسرهم وسميت بسرية إيه؟ عرينا عرينا لأن يمكن أدركوهم قريب دياري أدركوهم إيه؟ آه. أدركوهم قريب دياري آه. فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وساملا ساملا أنت شفت في حديث التلاتة أو حديث حماد بن سلمه عن التلاتة سمر وسمر سمر يقال سمر وسمل يبقى في رواية عبد العزيز بن صهيب لأن انت شفت هناك حميد سمر يبقى كأن الخبر هنا رواية من عبد العزيز بن صهيب قوله وثمل باللام سمل حميد سمر سمر سمر سمل, سمل. سمل. ها. ها قال وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا هكذا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد معه عن أنس بن مالك قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان يعني الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة قال عن أبي قلابة قال حدثني أنس أن نفر من عكل ثمانية يبقى هم إما أن يكونوا عرينة وعكل معا أو عرينة وحدها أو عكل والاولى أن نقول نفر من عراينا وعكس وتحديد هذا النفر كام بالضبط طبعا النفر ما دون العشره حتى التسعه يعني ما دون العشره حتى الايه التسعه وفي روايه قتاله حنعرف النوم ثمانيه حنعرف النوم كام ثمانيه بل وفي بعضهم تحديد اربعه من عراينا قل وثلاثه يبقى الذي راوى التمانية على جهة الاستفاء فوق العدد الكامل لأن العدد الكامل عند العرب كام سبعة ففي رواية قتادة بعضها ثمانية من عرينه وعكس وفي رواية هنذكرها برضك عند مسلم أربعة من عرينة وسلاسة من عكس يبقى كأن القوم كان الغالب عليهم عرينه فسموه حديث الايه العربيين النسبه الى عريني ايه عرني كان الى المدينه مدني لما بتنسب الى المدينه تقول ايه مدني ها فان كان نازحا عنها تقول مديني ها مش كده ولا ايه يعني لو كان مدني اصيل مدني ها. لو كان نازح عنها وياتي اليها يعني مرارا تقول ايه مديني باعتبار انه يتردد على الايه كعلي بن عبد الله الايه المديني وسائر هؤلاء تقول إيه؟ المدني فالنسبة إلى عرينة كالنسبة إلى المدينة تقول من نسبته إلى المدينة مدني ومن نسبته إلى عرينة عرني ها. كما تقول الحسن بن علي العرني صاحب ابن عباس الحسن بن علي الإيه؟ العرني فالذي اقتصر على عرينة من جهه انهم الاعم وإلا فهم منين؟ عرينا وايه وعكس عرينة وإيه؟ وعكس آه. آه. آه. أن نفرا من عرينا ثمانيه يبقى عددهم كام؟ النفر دول وحتى أنت هتفهم كما قلنا من لغة العرب أن النفر دون, دون العاشرة حتى التسعة يعني تقول نفر آه. فلو قلت نفر أتاني نفر ثلاثة أربعة خمسة حتى تبلغ بهم كام تسعه ولا تقول نفر عشره ما تقولش اتنين نفر إيه عشرة لما تقول تسعه ها ها فاذا لكن تحديد العدد هكذا في حديث قتاده رضي الله عنه في حديث ابي قلال أبي قلابه ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه عبد الله بن زيد ابن عمرو بن نابل الجرمي أبو قلابه الايه الجرمي عن أبي قلابة قال حدثني أنس أن نفرا من عكس ثمانية والمعنى أن نفرا من عرينة وعكس ها ها قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه على الإسلام يبقى في رواية أبي قلابة زيادة معنى بايعوه يبقى أسلامه يبقى هؤلاء قومه وهذه رواية التنصيص يعني الصحة في صحيح مسلم تدل تنصيصاً أنه سمى الاعين مين المسلمين المسلمين ولا إيه؟ آه. فبايعوه على الإسلام ثم ارتدوا ثم إيه؟ ها. يبقى كان أصلهم إيه؟ أسلامه فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها اللي ألبأ أبواله وألبانها صريح لوحده أبو إيه أبو قلابه أبو قلاب يعني عندنا رواية أبو قلابه دي من أصح الروايات لذلك أخرجها إيه الصحيحين أه البخاري وإيه ومثل. ومن رواية أبي رجاء مولاه مولى أبي قلابه وحنشوف سناء عن بس بن سعيد بن العاص على أبي قلابه وبيعتبروا من أكابر علماء الشام ها أبو قلابة البصري بيعتبروا من أكابر علماء الشام قال فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا صحوا فقتلوا الراعي يبقى كان راعي ولا رعاة يعني في رواية أبي قلابه دي قضت على كل الروايات أصح الروايات قتلوا الراعي يقال إن اسم الراعي يسار راعي النبي على هذه الذوت التي استاقها عرين وعكل كان اسمه ايه بيقولوا كده يسار وترجموا له في من راعى إبل رسول الله يسار راعي إبل رسول الله التي استاقها عرين وعكل ها عرين وايه عكل قال وطرد الابل فبلغ ذلك رسول الله فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا قال ابن الصباح محمد بن الصباح في روايته وابطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم هذه رواية أبي قلابه من طريق أبي رجاء مولاه ومن طريق أيضا أبي رجاء أيوب عن أبي رجاء قال حدثنا غارون بن عبد الله قال حدثنا سؤيمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا أنس رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من عكس وعرين فاجتوه المدينة فامر لهم رسول الله بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها لا يقال لقاح ها لا يقال لقاح حتى تكون قد خصصت لشرب, لشرب الالبان لقاح بمعنى حديث حجاج بن ابي عثمان عن الصواف قال وسمرت، سمرت، سمرت. سمرت ها بتخفيف الايه النيم. سمرت هناك سمرت بالايه بالتجديد. وسمرت اعينهم والقوا في الحره يستسقون فلا يسقون قال وحدثنا محمد بن المسنه قال حدثنا معاذ بن معاذ يعني العنبري حقه وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ازهر السمان قال يعني معاذ بن معاذ العنبري وازهر أزهر السمان او اظهر ابن سنان السمان قال حدثنا ابن عود قال حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلابة عن, عن ابي قلابه قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز خليفة الايه ها الأموي, خليفة الاموي فقال للناس ما تقولون في القسامه فقال عن بثه قد حدثنا انس بن مالك كذا وكذا يبقى ده حديث ايه عنبسه ادي عنبسه بن سعيد بن العاص عنبسه ابن سعيد بن الايه ها ابن العاص الاموي عنبسه الاموي قال حدثنا انس كذا وكذا فقلت ايا ي حدث انس مين اللي بيقول ايا يا ابو قلابه ابو قلابه ابو قلابه بيقول ايه بعد ما سمع كلام عنبسه لعمر بن عبد العزيز وقد سأله عن القسامة والمحاربين يعني والمرتدين القسامة والمحاربين والمرتدين قال حدثنا أنس كذا وكذا فقال أبو قلابة إيايا حدثني أنس إيايا حدثني أنس قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحداج بن أبي عثمان قال أبو قلابة فلما فرغت قال عمبسة سبحان الله قال ابو قلابة قلت اتتهمني يا عمبسة انت بتسبح ليه اتتهمني يا عمبسة قال لا هكذا حدثنا انس ابن مالك لم تزالوا بخير يا اهل الشام ما دام فيكم هذا او مثل هذا يشير لي مين لابي قلابة لأب... كأنه شاف ان ابو قلابة ساق الخبر ايه كما هو ساق الخبر ايه ها كما هو يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة. قال وحدثنا الحسن بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين ابن بكير الحراني قال حدثنا الاوزاعي حياء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الداريني السمرقندي قال اخبرنا محمد بن يوسف يعني الفريابي عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانئة نفر من عك بنحو حديثهم. معاوية بن قرة عند مسلم. قال حدثنا غارون بن عبد الله. قال حدثنا مالك بن اسماعيل يعني النهدي. قال حدثنا زهير. قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن انس قال. اتى رسول الله نافر من عرينا. فاسلموا وبايعوه. وقد وقع بالمدينة الموم. الموم اللي بيسموه الوباء. اهل المدينة يطلقون على الوباء الايه? هذه الوباء هذا الوباء اول ما قدم ابو بكر. وبلال المدينة. حصل لهم ايه? ها? اصابتهم حم المدينة. الحمى دي كانوا بيسموها اهل المدينة الايه? ها? الموم وبيسموها حمه يس حمه ايه يس الموم كانه يقول البرسام حمه هما بيقول عليه البرسام الحمه الموم ها ها ام ملدم ها دي كلها اسماء للايه حمه ملدم الموم البرسام الحمّة. دي كلها اسماء للايه حمه المدينه ودي بخصوص حمه المدينه ها جو طبعا المدينه حار فمن ينزل يصب الايه? ها يصاب بالحمى. قال ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم الشباب بتوع الأنصار دول كان رأس هؤلاء شبيبة الأنصار سرية بعثها يبقى مكونة من كامل السريه ديت عشرين وعنده عشرين من الأنصار رأس هؤلاء العشرين أمر عليهم رجل منهم جابر بن قرز الفهري الفئري الانصال يبقى اسمه ايه? جابر جابر جابر ابن كرز الفئري احد العشرين اللي ذكرهم معاوية بن قرة قال وعنده كم? عنده كم? فبعث العشرين فين? في اثر حتى ادركوهم قريبا ديارهم. جابوهم منين? ها? ها? جابوا آآ آآ بتوع اه دول منين? وقد ساقوا الابل. ساقوا الايه? الابل. وعنده عشرين شباب من الانصار قريب من عشرين فارسلهم اليهم وبعث معهم قائفة يقص اسره. واما حديث قتابه قال حدثنا غداب بن خالد او هدب بن خالد الايه الباصر. قال حدثنا غمام قال حدثنا قتادة عن امس. حق? وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى. قال حدثنا سعيد يعني ابن ابي عروبة. عن قتادة عن أنس وفي حديث همام قادم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهط من عريمة وفي حديث سعيد عكل وعرينا عكل يبقى القوم كانوا منين من عكل لألا يتصور إن أطلقوا علاج حديث العرانيين إن القوم كانوا فقط منين بل كانوا من عكل وإيه عكل وعريمة نكمل بتوفيق الله تبارك وتعالى بعد العشاء حديث الباعث الحسيس بعد العشاء.